أعوذ ب الله من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م سبحان الذي اسرى بعبدي ليلا من المسجد Bismillah Bye. Peace. <laughs> Yeah. فلا بيح عن ذكر الله واقام الصلاه م وإقام واقام ا ل ص ل ا ة REEEEEE、mm. see <laughs> 見えて<音楽> بسم الله الرحمن Yeah! ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرة Bye. -bye.、Yeah. ثلاث مرات LE- t Bye.、Oh. والله والله عليم حكيم وال Oh. w a l l a h واذا بلغ الاطفال منكم Cause I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 「こん ا ちは」<音楽>